وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أَفَلَا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبيث تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-dash.com